واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم ف فاستشهدوا عليهن فاستشهدوا على اربعه منكم فان شهدوا فامسكن في بيوتكن في البلوه حتى يتوفاهن الموت حتى يتوفاهن سبيلا والذان يحييان هاننكم فااذوهما فان تابا واصلحا فارضوا يما ان الله كان توابا رحيما انما التوبه على الله للذين يعملون السوء ابي جهاله ثم يتوبون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 قام اولئك اعتدى لهم عذابا اليما يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء اكرها ولا تظنوا ان تذهبوا ببعض ما ايتمنوا الا ان ياتينا بفاحشه الا ان ياتينا بفاحشه مبينا وعاشرهم بالمر فان كرهتم فساء ان تكرهوا شيئا فسا ان تكرهوا شيئا te tengo... diré